you are tens ان لم اتحزا الى فئه تمتحزا الى فئه فقد فاء في غضب من الله ومن المصير بان تقتلهم وان كننا Na'a kinna Allahu rama wa li فَالْكُم وَأَنَّ مَغْزَاهُ إِن كَانَ فِي ذِكْرِ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الفتح وإن وَإِنْ تَعُدُّوا عَدًّا لَّن نُّعِدَّنَّ أَنقُمَ فِي أَصْحَابِ السُّقْمِ أَوْ عَلَنَكَ اللَّهَ غَفَارٌ One night. المترجم <تصفيق> قر إذذ أَنطُب قَدلُ مُسْ تَبضافُونَ فِي الأوظِ تَ خَافُونَ أََ تَخَب طَفَكُمٌ أَ kuأَ kuபி nou sohi roz ko nãoõذ la kuescu والله ذو الفضل العظيم وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك المُتَّقُونَ وَلَكِنَّ يُنفقون غنم ثم تكون على جنب حسرة ثم يجلبون والذين كفروا الى جهنم دمى موسيقى <تصفيق> ilanu عَنْ سَبِيلِ والله قَال لَّمْ ظَلِمَ بِالَّذِينَ كُمُّوا مِنْ نَّاسٍ وَإِنِّي جَارِدُ لَكُم فَلَمَّا تَرَوْا أَنْتِ فِي أَثَانِنَ قَصَعَ عَلَى عقبيه وقال ca that it can be my كَبِئَ أَنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ النعم. تَنأَ مَذَعَ قَمِ حَد ت يُغَيير م بأَفُوسجِم وَأَ النَو الله غَ ani <laughs> un شَدي بهم مَد خنفَهُ لالَهُ يلك انه هو السميع العليم وان يريد ان يخدعك فانا urihi wal mu'minin wal afayna جَميعَ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَنَا نَقُولُ بِهِ وَعْدَكَ إِنَّ اللَّهَ لَفَعَلَهُ إِنَّهُ Ya ayuhà el-Nabíu Hasbuka Allah Woman it-tabak i akum minkum mushruna mình cùngì tu anh san Min là vi naàà vì anh là الآن خفف الله عنه وَإِنَّ كُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مع> اللهم الصابرين>, <مع> الصابرين ما كان لنبيين <تصفيق> لولا كتاب من a إِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ والله بما تعملون بصير والذين كان فرب ضدهم اولياء ابا الا فتنة في الأرض وفساد كبير الذين امنوا من بعد واهاجوا وجاهدوا معكم فاولائكم ضُهُوُّهُمْ اَوْ لَا بَعْضٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم